<تصفيق> شغالتني العيون ملاقيت احلى من عينيك وطوتني اليدين ملاقيت اصطى من واويت لي ايدينا دقيق قوام من جيكي جي وخاتك حيصبايا وماليش غيرك حكايه وتات تحرس صبايا وماليش وانا اللي ذا ما طايع على شلو الحبايب قلبي من الفرح طاير